أبو بصير في المدينة كانت المدينة في حالة استرخاء بعد الحديبية وذيقرد وإذا بفارس يجدد أحزانها وينقض جروحها فاتك يطوف شوارعها وكأنه يتنفس هواء جديدا وحياة أخرى عرفه البعض ولم تعرفه البقية يبحث عن قائد الدولة فيسلم عليه فيرد القائد السلام ويعرفه إنه الشاب عتبة بن أسيد الشهير بأبي بصير وقد تمكن من الفرار من زنزانة طواغيت قريش نظر صلى الله عليه وسلم إليه بحزن وتمنى لو كانت الظروف تسمح بإبقائه بالقرب منه لكن معاهدة الحديبية تحول دون ذلك لم تمهي القريش للدولة الإسلامية للتفكير بشأن المجاهد أبي بصير فجأة يظهر في المدينة وثنيان أرسلتهما قريش لاستلامه فلم يتعرض لهما أحد من الشعب لأنهما داخل دولة راقية وبين شعب متحضر بالقرآن والسنة بل دلوهما على مكان القائد صلى الله عليه وسلم ولما قابلاه صلى الله عليه وسلم قال له بلغة حاسمة العهد الذي جعلت لنا لم ينكر صلى الله عليه وسلم وجود أبي بصير ولم يخفه بل أمر على الفور بتطبيق المعاهدة، أمر بتسليم المجاهد المغوار لمندوبي الكفار في مشهد يفتت الأكباد، تألم أبو بصير، لكنه عذر نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمعاهدات مقدسة في الإسلام. وأدرك الوثنيان أنهما أمام قائد لا يخون ولا يغدر ولا يكذب وأن أبا بصير لن يجد ملجأ إلا زنزانته بمكة ويبدو أن أبا بصير كرس هذا الشعور في نفسيهما كرسه ما دام نبيه قد سلمه بنفسه لهما شعور أراح الوثنيين فأصبح السفر أكثر أمنا وثقة أن أبا بصير لن يهرب وأين سيهرب ويبدو أنه مشتريا من تمر طيبة الطيب فتوقف بذل الحليفة وجلس الثلاثة على الأرض لتناول شيء منه وبينما هم يتحدثون بكل أريحية التفت أبو بصير وحدق بسيف أحدهما ثم قال والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فتدخل الوثني الآخر وسله وقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه لم يتردد الرجل فالأمكنة آمنة على أرض الدولة الإسلامية قدم السيف لأبي بصير فمد أبو بصير يده وقبض عليه بقوة وصار يهزه ويهزه وفجأة هوى به على صاحب السيف رأى الوثني الآخر صاحبه يسبح في دمه فوثب فوق دابته وانطلق كالريح إن طلق ليس إلى مكة ولا إلى الصحراء بل إلى المدينة، فلينقذه سوى أبر الناس والقاده وأوفاه بالمعاهدات، لينقذه لي سوى محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل إلى المدينة يتلفت يرتجف وقلبه يرتجف مثله فلم يجد ملاذا سوى المسجد